المكتوب الثامن باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده إ ن لدخول اسمي الرحمن الرحيم في البسمله وذكرهما في بدء كل أ م ر ذي بال حكما كثيره اعلق بيان تلك الحكم على م ش ي ئ ة الله إ ل ى وقت آ خ ر ذاكرا هنا شعورا خاصا بي أ خ ي إ ن ي أ ر ى اسم الرحمن الرحيم نورا عظيما إ ل ى حد كبير بحيث يحيط ذلك النور بالكون كله و أ ر ى فيهما من ا ل ق و ة والسطوع لكل روح بحيث يحققان لها جميع حاجاتها ا ل أ ب د ي ة وينجيانها من أ ع د ا ئ ه ا الذين لا يحدون فلقد وجدت أ ن أ ه م و س ي ل ة للوصول إ ل ى هذين النورين العظيمين تكمن في الفقر مع الشكر والعجز مع ا ل ش ف ق ة أ ي بتعبير آ خ ر ا ل ع ب و د ي ة والافتقار و ل م ن ا س ب ة هذه ا ل م س أ ل ة أ ق و ل ولكن مخالفا ل أ ق و ا ل العلماء المحققين بل حتى مخالفا ل أ س ت ا ذ ا ل إ م ا م الرباني إ ن المشاعر و ا ل أ ح ا س ي س ا ل ش د ي د ة ا ل ص ا ط ع ة التي كان يشعر بها سيدنا يعقوب تجاه سيدنا يوسف عليهما ل س ل ا م ليست مشاعر ن ا ب ع ة من ا ل م ح ب ة والعشق بل ن ا ب ع ة من ا ل ش ف ق ة ل أ ن ا ل ش ف ق ة أ ن ف ذ من ا ل م ح ب ة والعشق و أ ص ف ع منهما و أ ع ل ى و أ ن ز ه فهي ا ل أ ل ي ق بمقام ا ل ن ب و ة أ م ا ا ل م ح ب ة والعشق ف إ ن كانتا شديدتين نحو المحبوبات ا ل م ج ا ز ي ة والمخلوقات فلا تليقان بمقام ا ل ن ب و ة الرفيع بمعنى أ ن ما يبين ا ل ق ر آ ن الكريم مشاعر سيدنا يعقوب و أ ح ا س ي س ه تجاه سيدنا يوسف عليهما ل س ل ا م في أ ص ط ع ص و ر ة و أ ل م ع اعجاز والتي هي و س ي ل ة الوصول الى اسم الرحيم إ ن م ا هي د ر ج ة ر ف ي ع ة س ا م ي ة ل ل ش ف ق ة أ م ا العشق الذي هو و س ي ل ة الوصول الى اسم الودود فهو في م ح ب ة زليخ ا م ر أ ة العزيز ليوسف عليه السلام إ ذ ن ف ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ي مدى بين سمو مشاعر سيدنا يعقوب ورفعته على أ ح ا س ي س ز ل ي خ ة ف إ ن ا ل ش ف ق ة أ ي ض ا تبدو أ ر ف ع و أ س م ى من ا ل م ح ب ة بتلك الدرجه ة الجمالية ولقد ليوسف قال أستاذ الإمام الرباني إن المحاسن أستاذ إن ي ع السلام هي من قبيل المحاسن الأخروية قبيل من هي لذا ف ا ل م ح ب ة ا ل م ت و ج ه ة نحوها ليست من أ ن و ا ع ا ل م ح ب ة ا ل م ج ا ز ي ة حتى يبدو النقص والقصور فيها ذلك ل أ ن ه يرى أ ن العشق المجازي لا يليق تماما بمقام ا ل ن ب و ة و أ ن ا أ ق و ل يا أ س ت ا ذ المحترم إ ن هذا ت أ و ي ل متكلف أ م ا ا ل ح ق ي ق ة فينبغي أ ن تكون هكذا إ ن تلك المشاعر و ا ل أ ح ا س ي س ليست مشاعر م ح ب ة بل هي م ر ت ب ة من ا ل ش ف ق ة التي هي أ ص ط ع من ا ل م ح ب ة ب م ئ ة د ر ج ة و أ و س ع منها و أ س م ا ء نعم إ ن ا ل ش ف ق ة بجميع أ ن و ا ع ه ا ل ط ي ف ة ن ز ي ه ة أ م ا العشق و ا ل م ح ب ة فلا يتنازل إ ل ى كثير من أ ن و ا ع ه م ا ثم إ ن ا ل ش ف ق ة و ا س ع ة إ ذ الوالد الذي يشفق على أ و ل ا د ه يشفق أ ي ض ا على جميع الصغار بل حتى على ذوي ا ل أ ر و ا ح فيبين نوعا من أ ن و ا ر اسم الرحيم المحيط بكل شيء بينما العشق يحصر النظر بمحبوبه وحده ويضحي بكل شيء في سبيله أ و ي ض م ا ل آ خ ر ي ن ضمنا ويهون من ش أ ن ه م إ ع ل ا ء لقدر محبوبه وثناء عليه فمثلا قد قال أ ح د العاشقين إ ن الشمس لاتخجل من جمال محبوبتي فتتستر بحجاب السحاب لئلا تراها أ ي ه ا العاشق ب أ ي حق تخجل الشمس تلك ا ل ص ح ي ف ة ا ل ن و ر ا ن ي ة التي تظهر ث م ا ن ي ة أ س م ا ء عظمى ثم إ ن الشفقه خ ا ل ص ة لا تطلب شيئا من المشفق عليه فهي ص ا ف ي ة لا تطلب عوضا والدليل على هذا ا ل ش ف ق ة ا ل م ق ر و ن ة ب ا ل ط ب ح ي ة التي تحملها والدات الحيوانات والتي هي أ د ن ى مراتب ا ل ش ف ق ة فهي لا تطلب مقابل شفقتها شيئا بينما العشق يطلب ا ل أ ج ر ة والعوض وما نوح العاشقين إ ل ا نوع من الطلب وسؤال ل ل أ ج ر ة إ ذ ن ف إ ن ش ف ق ة سيدنا يعقوب التي هي أ س ط ع نور يتلمع في أ س ط ع سور ا ل ق ر آ ن س و ر ة يوسف تظهر اسمي الرحمن الرحيم وتعلن أ ن طريق ا ل ش ف ق ة هي طريق ا ل ر ح م ة و أ ن ضماد أ ل م ا ل ش ف ق ة ذاك إ ن م ا هو فالله خير حافظا وهو أ ر ح م الراحمين الباقي هو الباقي سعيد النرسي و